وَقُلْ مُسْتَقِيمًا وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ Slaat het verhaal uit wa wereld. En wat Wat فَأَرْسَلْنَا رِيَاحًا واحدة فَأَخَذْنَاهُمْ الأرض عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ يَوْمَ نُقَلِّبُ فِي بُطُونِهِمْ ۖ وَلَا يَخْفَىٰ عَلَيْنَا شَيْءٌ ۖۗ إِلَّا Ik ben